لهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر من فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ سوف يعلمون من يأتيه عذابا يخزه ويحل عليه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت.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 بسم الله مجرها وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن رَبِّي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح نبنه وهي تجاري بهم في موت كالجبال ولا دانوح لبنيه ولا دانوح لبنيه وكان في معزلي يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكم مع الكافرين وعزل وكان في معزلي يا بني يركم معنا يا بني يركم عنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوين إلى جبل يعصمني قال سأوين بني عصمني من الماء ما فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيمك ويا سماء أقليه ويا سماء أقليه وضيق الماء وقطيع الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن نبني من أهلي ونادى نوح ربه فقال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَلَا يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ أَلَا تَسْأَلُ مَن لَّكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 ك من آباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أت ولا قومك من عقبها هذا فاصبر, فاصبر إن العقبة للمتقين